اللهم صل على سيدنا محمد يا أشرف خلق الله اللهم صل على سيدنا يا حبيبي يا رسول الله يا مبعوث فينا نورت المدينة جئت بالرسالة والأمر ابتدى يا أمي ينعلم بالصدق تكلم اللهم سلم على نور الهدى